بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما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 وجعل لكم السمع ولبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الْأَرْضِ إِنَّا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم رَبِّكُمْ ربكم ترجعون ولو تلائذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ننا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقوء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم قرة أعين جزاء أم بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُوَمِّنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أَمَّنَ الَّذِينَ آل وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نزلا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النار كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يخرجوا مِنْهَا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن ظلم ممن ذكر بان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 أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون يَرَوْا يرونا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ولا ولاهم ينظرون فأعرض عنهم وانتظرنهم منتظرون إنهم منتظرون يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين in allaha kan na hakima.